سَبَصِيرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنْلِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد